إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظ وزفير وإذا ولقوا منها مكان ضيق مقرنين مقرنين دعو منك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا قل أذلك خير أم جنة القلب التي وعد المتقوم كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّسْتَخِذَّ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ السَّعَةَ هُمْ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 لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلَ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا